مثقف قارئ واسع الاطلاع متنوع الثقافه واثر ثقافته ظاهر على علمه وخذ على ذلك المثال وخذ على ذلك المثال يتضح لك به المقال وهو تضعيف حديث أول الارضين خرابا يسراها أول الاراضين خرابا يسراها ثم يمناها قال فضعيف ثم حكم عليه بالنكارة قائلا لأن الأرض كروية قطعا لأن الأرض قروية قطعا كما تدل الحقائق العلمية والكرة لا يمين لها ولا إيه ولا يسار هنا بس اصحح شيئا هي أقرب إلى ما إلى البيضة منها إلى الكرة الأرض ليست كروية باستدارة الكرة لكنها بيضوية وانظر إلى قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها ولذلك أهل الصعيد يقولون على البيض إيه؟ آه دحي لأنها أشبه بالبيض مدببة مدببة البيض هكذا فإذن الأرض ليست كروية إنما هي أقرب إلى ماذا؟ إلى البيضة ولذا قال القرآن والأرض بعد ذلك دحاها فالشيخ طبعا بثقافته الواسعة ومعرفة هذه المعلومة كان لذلك من استفادته القوية في التعامل مع هذا الأصر وأما المثال الثاني فتضعيفه حديث وكل بالشمس وكل بالشمس تسعة أملاك وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلق كل يوم ولولا ذلك ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته يعني الشمس في ملك بيرميها كل يوم بالتلق عشان ما تولعش الأرض فضل الله أكبر الله أكبر الله, أكبر، الله, أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا رسول الله أشهد أنه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 لا اله الا الله فقال العلامه الألباني موضوع قال لأن الحقائق العلمية أن الشمس بعيدة عن الأرض بمليون وخمسين أو بمئة وخمسين مليون كيلو متر فبعدها عن الأرض ينافي هذا الوارث في الحديث قلت وتظهر ثقافته جلي رحمه الله تعالى من ساعة اطلاعه فيما يذكر فيما يذكر في أبحاثه العلمية قرأت في مجلة كذا أو في كتاب كذا فالشيخ دايما لما تقرأ بحاس تقول قرأت في مجلة كذا في كتاب كذا بما يدل على سعه اطلاعه وفعلا مسألة مهمة جدا وهي أن نربي أنفسنا على حب القراءة والاطلاع وأعلم أن نفرا منا يملون القراءة سريعا ولا يطيقون القراءة لساعات أو يعني بل دقائق لأن أولا لم نربى من الصغر على حب ماذا القراءة هذه مصيبة كبرى طبعا ونذكر من الأشياء التي كانت طيبة في صغرنا كنا نقرأ ونحن صغار كثيرا ولازلنا نذكر بالفضل رجلا كان يبيع لنا هذه القصص والروايات الصغيرة هذه وغالبا ما كانت بولي روايات بوليسية تتحدث عن المغامرين والمغامرات فوكنا نستبدلها وندفع فرقا ما بين ماذا بين النسخه الجديده والنسخه القديمه بل ومنا من كان يمتلك منها ماذا عشرات ومئات فنتولى عملية التبديل فكانت سببا قويا جدا في حبنا ماذا القراءه لأن القراءات الايه البوليسية هذه والمغامرات فإنها تكذب الإنسان وتشده وتشده على القراءة ففعلا إنسان يحاول يعني أن يربي نفسه على القراءة والاطلاع خاصة أن الشيخ الألباني مما حببه في القراءة هو قراءته في التاريخ كثيرا والتاريخ لقراءته متعة متعة خاصة إذا كان كتابة التاريخ يعني رائعه او بأسلوب جيد ما أرى ذلك يجوز لا باس عليه واضح يا طلبه العلم فالمهم فالشيخ يظهر هذا انه قرات في مجله التمدن قرات في مجله المجتمع قرات في مجله العربي فكان الشيخ واسع الاطلاع جدا وكان ردوده قويه جدا في هذا البلد قلت سالسا ويظهر أثر ثقافته عليه من استشهاده كثيرا بأمسال وحكم العرب كما تقرأ في كتاباته تذبب قبل أن يتحصرم دم مثل يضرب للإنسان الذي تقدم قبل أن يؤهل تقول لك تذبب قبل, قبل أن يتحصرم تزبّب قبل أن يتحصرم لأن الزبيب لابد بأن يمر بعملية حصرمه عشان يصبح زبيبا ودائما لما في حال الحصرم الزبيب بقى مر فهو لك تزبّب قبل أن يتحصرم يعني صار إيه يعني مرّا لأن هو يعني تزبب بسرعة كالذي تقدم من قبل أن يتأهل وكذلك كان يقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا ده مثل يضرب للإنسان اللي بيعمل دوشة وفي آخر حاجة ما بتلاي فايده ولا نتيجة للي هو بيقوله زي واحد عمال يرد كده والشيخ مخطئ في كذا ولم يقول كذا وفي الآخر لما تدور في كلامه ما تقيتش وجها لليه وجها للخطأ فدي بيسموها قعقعة على الفاضي وكذا في استشهاداته الشعرية ومن أشهر ما كان يستشهد به ذلك البيت من الشعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البوزد القناعيس يعني الصغير ده لما يجي ينطح في الكبار مش هيقدر يكون له صولة ليه الكبار في النطح فدائما كان يرد على بعض الناس بهذا البيت من الشعر قلت الفوائد ثقافة طالب العلم وبخاصة الداعية والدعوة ميدان ثقافي والحكمة ضالة المؤمن وما ينبغي أن يغيب الداعي عن ثقافة الوقت ولا يخفى ما في الثقافة من إسراء العقل وقوة الحجة وإقناع السامع ومعايشة الزمان والمكان هي إيه المشكلة اللي خلت نفرا من الدعاء اليوم خارج الزمان والمكان لأنه ما عندوه يعني في دعاء أنا أذكر قابلت بعضهم لا تكاد كله خراء بالمر حتى لو أمسك الجريدة وكان بعضهم له صحبة وصداقه يفتح صفحة الرياضة أو صفحة الحوادث لا يكاد يحصل منها ماذا معلومة ثقافية مفيدة او معرفة مفيدة ولذلك ده بيظهر على الانسان أصر بيظهر على الانسان الانسان ببعديم الحجة ببع فقير المعلومة وميدان الدعوة ميدان ماذا علم وسقافة ورحمة الله على شيخنا الشيخ محمد جميل غازي كان آية في ذلك كان اذا تكلم في علم قلت انه من اهله يعني مرة نقد نظرية داروين دي على المنبر تستطيع أن تقول المتكلم ده خريج في كلية العلوم وهو بينقض نظريته تشارلز داروين اللي هي نظرية الارتقاء والتطور النشو ونقدها نقدا علميا رائعا جدا بسبب ثقافته ماذا الواسعة ومعرفته القويه ومرات أخرى يتكلم في التاريخ تك تقول هذا الرجل ماذا متخصص في التاريخ، فلا بد أن الداعية عنده ثقافة، معرفة. تمام. قلت ولكن الحذر من ثقافة الجرائد لأن أقلام الصحفيين حينا موجهة وحينا ذات أغراض. الصحفي لا يكتب لله غالبا بيكتب ليه لغرض وحينا أخرى تطفح بجهل مر والكذب أساس العمل الصحفي الكذب أساس العمل ليه؟ كما رويت لكم هذه الوالي ذكرها الشيخ من غازي. يروح الصحفي الرئيس التحرير يقول له بقى ربع عمود. قال له اكتب روما تحرقت روح رجع له بعد شويه قال له ده احنا لقينا ربع عمود في الصفحة الرابعة. قال له كذب الخبر فهي الصحافة قائمة على هذا الأصل فالكذب هو أساس العمل أساس العمل الصحفي روما تحرقت كذب ليه؟ كذب الخبر فالحظر ان طالب العلم يكون ثقافة من خلال ماذا خلال قراءة الجرائد والمجلات قد فضلا فضلا أن يكون ذلك علما فضلا أن يكون ذلك علما كما أنكر العلامة الألباني على بعض الطلبة فقال لهم هذا مصدر ليس موثوقا به يعني ما تعولش على هذا المصدر قلت من غيري ان تضغو هذه الثقافه على علمي فتحول عن العلم الى الثقافه فعلا اليوم نشا فينا نوع من الدعاء عنده ثقافه واسعه جدا الا في الدين إلا في الدين ممكن تجده لو يتكلم في أي اتجاه آخر بيتكلم ومصطلحات أجنبية وبيتكلم كده وشيء طيب لكن لما يجي يتكلم في الدين يدخل على حديث نبوي ولا حاجة يبتدي إيه؟ يعق وده ما عنديش وصف غير هذا وده بسبب إيه؟ اهتمامه الواسع بالثقافة على حساب إيه؟ الأصل والأساس في العمل الدعوة والكتاب والإيه؟ علم الكتاب وعلم إيه؟ وعلم السنة ومعرفة الكتاب معرفة السنة ولكن الثقافة دي شيء مكمل مش شيء أساسي فالمحظور الثاني أن الثقافة تتحول إلى, إيه؟ إلى أساس يقول لها عمال يقرأ في التاريخ وعمال يقرأ في, في النظريات العلمية وعمال يقرأ هناك ويقرأ هناك ومالوش خراءة لا في صحيح البخاري ولا في فتح الباري ولا في شرح مسلم ولا في تفسير ابن كثير هذا ما يصلح هذا ما يصلح أن تكون الثقافة هي هي الأساس ثقافة مكملة هي مكملة لأن فعلا في نوع من الدعاء اليوم موجود كلموا في أي شيء في الاقتصاد يمكن يجيب لك النظريات الراسماليه والنظام الكلاسيكي في الاقتصاد والنظام مش عارف الحر وينقد هذا ويتكلم في هذا ويجيب لك معلومات خطيرة جدا لكن لو جي مثلا يسأل في حديث ناقصات عقل ودينه لكن النبي كان بيهرق لن اللي هرّك النبي كان بيهرج، هل هذه أخلاق رسول عليه الصلاة والسلام أخلاق رسول عليه الصلاة والسلام والنبي لما كان بيمزح ما كان يمزح إلا أن يقول ماذا إلا أن يقول حقا كما أمسك بالصحابي وقال من يشتري العبد لأن الصحابي عبد كلنا ماذا عبيد لله عز وجل فقال يا رسول الله ما تراني إلا كاسده يعني أنت لو بعتني مش هتليني إلا ايه كاسدة كان يملأ ما فمه بالماء ويمجه في وجه الطفل مزاحا ومداعبة كان يمازح السيدة عائشة لما قالت وراء لهني قال هنيئا لك إن متي غسلتك وكفنتك بيدياتي فكان يمزح ويقول صدقا لكن يمزح ويقول كذبا عوز بالله فطبعا هذا نبت من الدعاء موجود اليوم اللي هو الداعيه المثقف من غير ثقافة ومعرفة اللي الدين فبيبقى ده فراغ عامل زي اللي اللي لابس حاجة كده باللون منتفخ ومنتبر لكنه في الداخل إيه هواء ما يصلح هذا ما يصلح هذا فيعني هذا هو يعني المحظور الثاني فتنبه يا طالب العلم واضح طيب